وَلَ رَبِّ إِ وَهَلَ الععَظْمُ مِن وَشْتَعَ الرأْسُ شَيْباَ وَْتَعَ الرأْسُ شَيبَ وَلَم أكُمْ بدُعَكَ رَبّ شَقِيّ وَإِني خِفْتُ الْ المَوَالَ مِ وَراءِ وَكَانَةِ رَأةِ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 واذكر في الكتاب مريم اذ انثبتت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون نجحبا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 فأجاءها المقاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُُز إلَْيك بجدِِ خُلتِ تُساقِطَ عَلَيكِ رُتَب جَية فَكُلِ وَالشرَبِ وَقَّ عنَا فَإِنَّا تَرَ مِن البَشرِ أَ أحدَ فَكُل إِ نَذَرتُ لِرحمَانِ صَمَاب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 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا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 وقال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تبعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انَّهُ كان مخلصا وكان رسولا نبييا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسماعيل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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم لنسميا ويقول الإنسان أيذا ما لسوف أخرج حيا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 فَمَلَنَنزَعُ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أشد على عَلَى الرَّحْمَنِعْتِيَا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيَا وَمَن نُنَجِّ الَّْذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا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 مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَلَذَّا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 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَإِذَا لَمْ يَكُنْ رَحْمَنٌ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ ولدا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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تسمع لهم ركزا